أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض وقلاف الليل والنهار لآيات لأولي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك أفقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين منها الله كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسله ولا تخزنا يوم القيامة, ولا تخزنا يوم القيامة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 وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات, جنات ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار غر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل, متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبنس المياد لكن الذين سقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبراء لِلْكِتَابِ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أُنْزِلَ إليكم وما أُنْزِلَ إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إِنَّ الله سريع الحساب يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا صبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون